119. قل تمسعوا فإن مطيركم إلى النار 110. قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية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 114. ورجبه من الثمرات رزقا لكم 115. وتخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره 116. وتخر لكم الأنهار 117. لكم الشمس والقمر دائما لكم الليل